بسم الله الرحمن الرحيم استنوك عن ام فال 129. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيع الله Um... تكون لكم ويريد الله ان يحط قلبك بكلماتي ويقطع 129. لاستغيثون ربكم فاستجاب لكم 111. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا Oh. Um. Yeah. تخافون أن يتخطفكم الناس فآل yeah ốc t referredled al díonder فَسَيُنْفِقُونَ هَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ وكفروا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من الطير ولذي <تصفيق> القرون I el tan que vi nou soí o elvilmo mini la أن الله ألف ما <تصفيق> عن يضلب مئتين لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم والله غفور رحيم Fins <tus> وَ